وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عباد الله الله تبارك وتعالى يقص علينا قصة خلق آدم عليه السلام في اكثر من موضع في القران الكريم منها هذه الايات التي ذكرت في سوره البقره يقول الله تبارك وتعالى واذا قال ربك للملائكه اني جاعل في الأرض خليفة. قال أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. وإذا قال ربك يقول المفسرون المعنى واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم اذ قال ربك واذ هو ظرف زمان للماضي واذا ظرف زمان للمستقبل كما يقول الله تبارك وتعالى والليل اذ ادبر والصبح اذا اصفر واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم اذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه جاعل بمعنى خالق في الارض خليفه لها تفسيران الاول يعني أن الله تبارك وتعالى يجعل في الأرض قوما يخلف بعضهم بعضا يبقى خلف بمعنى خلائف كقوله تعالى وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض وقوله تعالى ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون وكقول تعالى ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكه في الارض يخلفون يعني يخلف بعضهم بعضا وكقول تعالى فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا والمعنى الثاني جاعل في الأرض خليفة بمعنى خليفة عن الله في امضاء أحكامه وشرعه وأمره ونهيه ولذلك فإن من رجح هذا المعنى استدل بهذه الآية على وجوب تنصيب إمام وخليفة للأمة فلا يصح أن يخلو زمان في أمة بلا خليفة وبلا إمام يحكم بين الناس ويقيم شرع الله عز وجل وقد رجح ابن كثير الأول ورجح القرطبي الثاني إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء كيف علمت الملائكة أن زرية آدم لأن الكلام هنا يبقى على زرية آدم لأن آدم لن يسفك الدماء ولن يفسد في الأرض حاشا وكلا انه نبي عليه السلام اذا الحديثنا سيكون عن زرية آدم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء كيف علمت الملائكة أن ذرية آدم سيفعلون ذلك الجواب احتمالات الأول أن الملائكة فهمت من قوله تعالى خليفة يعني سيكون هناك قاضي حكم حاكم يحكم بين الناس في قتل وفساد وظلم وبالتالي سيكون قاتل ومقتول سارق ومسروق ظالم ومظلوم فاستنبطوا من قوله تعالى خليفة أنه سيكون في الأرض فساد وسفك للدماء والثاني أن الملائكة قد علمت أن الجن قد سكنوا الأرض قبل الإنس فحصل منهم الفساد وسفك الدماء فقالوا كذلك بنو آدم إذا سكنوا الأرض سيحصل منهم ذلك واحتمال أن الملائكة علمت أن الله عز وجل يخلق آدم من تراب وطين وغير ذلك وهو أجوف وبه شهوة فكل هذه المواد تسير الإنسان على سفك الدماء وعلى الفساد وغير ذلك واحتمال رابع أن الله تبارك وتعالى قد أعلمهم بذلك فيكون في الآية حذف إذ قال ربك إني جاعل في الأرض خليفة وهذا الخليفة سيكون له ذريه وهذه الزرية سيسفكون الدماء وهذه الزرية الدماء وقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء يبقى قالوا ذلك بناء على ما تقدم من إخبار الله لهم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قال إني أعلم ما لا تعلم لابد أن نسلم أولا أن قول الملائكة لله تبارك وتعالى لم يكن تقدما بين يديته تبارك وتعالى ولا اعتراضا عليه سبحانه وتعالى لأن الله تبارك وتعالى قد مدح الملائكة فقال لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون إذا الملائكة لا تعترض ولا تتقدم على الله عز وجل باقتراح ولا بقول حاشا وكل إذا الملائكة يقولون هذا القول من باب الاستكشاف ومن باب الاستعلام عن حكمة الله تبارك وتعالى في خلق آدم يقولون يا رب ما الحكمة في أن تخلق آدم وتكون له ذرية يحصل منهم فساد وسفك للدماء فإن كان الأمر لأنهم سيعبدونك فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك فهل لا نكون نحن الاولى بالاختيار إذن هم يستكشفون عن الحكمة في أن الله عز وجل سيخلق جنسا وهو بنو آدم سيكون منهم عبادة وهي مصلحة ويكون منهم فساد وسفك للدماء وهذا مفسد فيسألون عن الحكمة في هذا الخلق إن كان الحكمة من خلق من عباده نحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال الله تعالى إني أعلم ما لك الله تبارك وتعالى يعلمهم إنه سبحانه وتعالى هو العالم بما فتح الله خلق بالخلق وأنه نعم سيكون منهم فساد سيكون منهم سفك للدماء لكن منهم الأنبياء والرسل والشهداء والصديقون والصالحون والعلماء والمجاهدون في سبيل الله عز وجل وهؤلاء يرفعون ويدعون إلى الله تبارك وتعالى قال إني أعلم ما لا تعلم يقول اهل التفسير ان الله تبارك وتعالى امر جبريل ان ينزل الى الارض فيقبض قبضه من تراب الارض ليخلق منها ادم فجبريل قبض قبضه من تراب الارض وكما جاء في الحديث عند الترمزي وقال حسن صحيح من حديث أبي موسى الاشعري قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله صبت, صبت من تراب الأرض من الأرض كلها فكانوا بلوا على قطر الأرض منهم الأحمر والأبيض والأسود وما بين ذلك ومنهم السهل والحزن ومنهم الخبيث والطيب او كما قال صلى الله عليه وسلم يعني هذه الحفنه وهذه القبضه من تراب الارض تراب الارض كان معنا له الوان واوصاف ولذلك اختلف بنو ادم تجد الاسود الشديد وكان والسود الثالث احمر وهذا افضل وهذا بين ذلك وتجد منهم السهل اللي هو يعني تنشئ المعامله وتنجح في المعامله, المعاملة بعدها ومنهم الصعب صعب في لون من الوان المعامله تجده صعبا في التعامل حتى من اولادك تجد السهل اللي يسمع الكلام والآخر لا يسمع الكلام اختلاف وتجد الطيب اللي على قلب رجل تقي والثاني اللي على قلب خبيث شيطان والعياذ بالله المقصود أن الله تبارك وتعالى أراد أن يخلق آدم من تراب وأن يخلقه بيديه سبحانه وتعالى تكريما وتشريفا لآدم ولذريه آدم الله عز وجل كان قادرا على أن يخلق ادم بقول كن فيكون هل يمتنع ادم الجواب الله عز وجل خلق خلقا كثيرا بقوله كن السماوات والارض والجبال والانهار والزروع والاشجار وكل ذلك خلق الله عز وجل بقول كن فيكون انما امره إذا اراد شيئا أن يقول له كن صعب على الله لا يعبده شيء في الارض ولا ولكن الله تبارك وتعالى قدر وشاء سبحانه وتعالى أن يخلق آدم بيديه تكريما لآدم شرف لآدم ولذلك لما أمر الملائكة بالسجود لآدم وكذلك أمر إبليس فابى إبليس فالله عز وجل قال له يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقته بيدي ده ده شرفت أن خلقته بيدي أنت إيه اللي يمنعك تسجد لآدم ده أنا خلقت بيدي تشريف وتكرير الله تبارك وتعالى قدر وشاء أيضا أن يخلق آدم من تراب كما جاء في الحديث عند مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله الملائكة من نور والجنة وإبليس من مارج من نار طبعا إبليس هو أبو الجن أبو الشياطين يعني زي آدم أبو بنيه فكذلك إبليس ده أبو الشياطين اللي هم الأبالسة الكفر اللي هم الجن وإبليس من مارج من مار وخلق آدم مما وصف لكم يعني من تراب وهنا لفته وهي أن الله تبارك وتعالى ذكر في موضع أنه خلق آدم من تراب يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب وفي موضع آخر ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين وفي موضع ثالث طين لازم موضع رابع من صلصال كالفخار وفي موضع خامس حمأ مسنون فشاب الملحد بيقول إيه خد بالك من حتة دي الشاب الإيه؟ الملحد بيقول إيه اللي كان مسلم وترك الإسلام ومنه بطير الأيام أو قليل الله أعلم فبيقول ان ده فيه تعارض وتناقض مرة تراب ومرة طين ومرة طين لازم وصلصال فبيقول تعارض إيه؟ طبعا ده جاهل ما أراش ما تعلمش ما حضرش ما سمعش لا تعارض في القرآن الكريم ولا تناقض أبدا في القرآن الكريم ولم يستطع أحد على وجه الأرض من الجن والإنس مسلم أو كافر عدو أو صديق أن يأتي بتناقض في القرآن أو في الإسلام نفسه. كل. شو عندنا تعارض إنما التعارض والتناقض في ذهن في ذهنك أنت أو ذهن من يدعي ذلك لعدم فهمه لجهله. يعني أقول لحضراتكم يعني بلا مراء. يعني رساله الماجستير كلها في هذا الباب باب المعارضه بفضل الله لا تعارض في الدين في الإسلام لا تعارض ولا تناقض في الدين انما التعارض الظاهر فقط في ذهن المجتهد يعني يقول لك تراب طين لازم صلصال ده تعارض لا مش تعارض ليه تعال اسمع كلام العلماء التراب لو وضعنا عليه ما يبقى ايه طين ما فيش تعارض ولا ولذلك في الآية الأخرى في سورة الانبياء وجعلنا من الماء كل شيء إيه؟ حي يبقى كل شيء مادة فيها حياة أصلها من الماء يبقى آدم في ماء الماء اللي هو عناصر الماء اللي هي اكسجين والهيدروجين يبقى التراب لو وضعنا عليه الماء يبقى طين لو خلط يكون طين لازب يعني طين لازب يعني, إيه؟ يعني ملتصق يعني يلتصق بعضه ببعض عندما يشكل على شكل معين ويترك ليجف يكون صلصال لذلك كنا في المدرسه في الابتداء يقولك هات طين صلصال صح طين صلصال وشكله اي شكل يبقى ده طين صلصال ولان ادم خلق اجوف يعني له فم وله دبر وامعاء يعني فارغ من الداخل فاذا دخل هواء ويخرج يعمل صوت يبقى كالصلصال من صلصال كالفخار يبقى عامل زي الفخار يعني اجوف من الداخل يبقى اذا والحمع المسنون هو الطين المسنون يعني له رائحه عندما تاتي بالطين وتتركه يظهر له رائحه او مسنون بمعنى مستوي، استواء يعني يبقى لا تعارض ولا تناقض في القرآن الله عز وجل خلق آدم من تراب من طين من حمأ مسنون من طين لازب من صلصال من صلصال كالفخر كل ذلك وصف للتراب وليس تعارض ولا تناقض فهذا الرد على ذلك الشاب الملحد وعلى غيره ممن يطعنون في القرآن الله تبارك وتعالى خلق آدم بيدي سبحانه وتعالى وخلقه في أحسن صورة أحسن صورة قال تعالى الذي أحسن كل شيء خلق وبدأ خلق الإنسان من طين وقال تعالى ولقد كرمنا بني آدم الله تبارك وتعالى خلق ادم في أحسن صوره خلقه بيدي سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم خلق ادم ستون زراعا في السماء يعني طوله ستون زراعا يعني بالهندسة يعني حوالي يساوي 45 متر ارتفاعه 45 متر وعرض سبعه أزرع يعني تقريبا خمسة أمطار صوره ما شاء الله لقوة ثم بدا الخلق يتناقص بسبب ذنوبنا حتى وصلنا الى ما نحن فيه الان باذن الله تبارك وتعالى عندما يدخل المؤمنون الجنه يدخلون على صوره من على صوره ابيهم ادم ستون ذرعا في السماء نرجع تاني احسن خلق ربنا خلقه بيديه ولذلك اقول من هذا المكان وقلت قبل ذلك في دروس رسالة أولتها إلى كل إنس وجن طبعاً في الكلام ده اللي بنقوله الوقت والملائكة سامعة وكل سامع لكل إنس وجن لكل عالم مسلم وغير مسلم يعني تحدى بهذه الآيات البشرية والإنس والجن جميعاً إنهما يعترض على قول تعالى في احسن صوره ان يجي يقول لا الانسان ده ممكن يبقى له صوره افضل من كده يعني انت انسان لك عينان وانف وفم واذنان ويدان يمين وشمال ورجلين وشكل ده ظاهري غير اللي محتاجين عالم يكون عدو يكون كافر كده ويجي يقول لا لو كان لي ثلاث عيون يبقى افضل او يقول لي ثلاث ازرع او اربعه ده الاخطبوط يبقى افضل ويادي نفس الوظيفه المطلوبه منه محتاجين واحد يجي يقول حتى في الاعضاء الداخلية الكبد هنا على اليمين ومستعرض كده بالعرض والجنب ده فيه المعده ومن وراه البنكرياس ومن هنا الكليتين يجي يقول لا لو الكبد ده يرجع وراء يبقى وظيفته تبقى أفضل. محتاجوا معايا اطباء موجودين في المسجد اساتذه في الجامعه ويقولوا ان لو في عضو اتغير من مكانه لمكان يبقى افضل نتحدى العالم بذلك أبدا على مر التاريخ من علماء الطب والكيمياء والفيزياء والفلاسفة قال إن الإنسان ده كان ممكن يكون أفضل من كده يبقى الله حز وجل صادق ومن أحسن ومن أصدق من الله قيل سبحانه ومن أصدق من الله حديثا خلق الإنسان خلق آدم بيديه سبحانه وتعالى. وجعله سب. ستون زراعة في السماء، وخلقوا في أحسن صورة. وبعد ما خلقوا، يعني أنا هختصر في القصة لأن أنا ببحث عن فوائد معينه معينة. لما أسكن آدم الجنة، يقول المفسرون فاستوحش آدم. وجد نفسه وحده اه فيه عنب وفيه تفاح وفيه مانجا وفيه بطيخ وفيه ثمار وجنه جنه الخلف فخلق الله تبارك وتعالى حواء من طلع من اصغر ادم من الايسر فادم كان في غفله فانتبه فوجد بجواره انسانا يعني خلقا فتعجب من من انت قالت امراه خلقت من ضلع من لتسكن الي قال المفسرون وهذا معنى قوله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحده وجعل منها زوجها زوجها اللي هي في اللغة العربية بتطلق على الرجل الزوج وتطلق على المرأة الزوجة وخلق منها زوجها ليسكن إليها يبقى أصل الخلق آدم ثم حواء خلقت من ضلع من آدم ولذلك عند مسلم يقول النفس وسلم خلقت حواء من ضلع وإن أعوج الضلع أعلى فاذا اردت ان فإذا أردت أن تقيمه كسرت وكسروها ايه؟ طلقوا يبا حواء يعني لطيفة كده حاجة ضريفة لما دخلت الملعكة على انا في الجنة فقالوا يا من هذه؟ قال امرأة قالوا ما اسمها؟ قال حواء يعني ادم سما حواء واحنا من قبل وعلم ادم الاسماء كلها. قالوا ايه قالوا هتبت حواء هتبت حواء يقوله وكانت حواء تكن في قلبها اضعاف اضعاف ما يكن ادم لحواء المقصود ان ربنا عز وجل خلق حواء من ادم لما اهبطهم الى الارض كنا نهبط منها جميعا فهنا الله تبارك وتعالى شاء وقدر ان تكون ذريه لادم وحواء فجاءت ذريه ادم وحواء مما تعلمون الرجل والمراه مني وبويضه المني يخترق البويضه بقدر الله تبارك وتعالى فبيكون نطفه انشادي افعل الانسان حين من الدهر لا يكون شيء مذكوره اذا خرج من من نثبات انشاج يعني خليط لا يمكن فكه ابدا مش ممكن ترجع المويضة ثاني ولا الحيوان من مره اخرى بعد ما يندمجا بنظر الله عز وجل بيض النطفة علقة ولقد خلقنا الثلالة من ثم جعلناه في قرار مكين الرحم ثم خلقنا النطفة علقة ثم فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمة فتبارك الله احسن هذا وحواء انجب ذري او بعد كده بعد كده يحصل ايه ما هو القضيه هنا ان الله تبارك وتعالى يريد ان يملا الارض بذريه بني ادم فقدر الله تعالى وشاء شاء ان حواء لما تلد تلد ذكر وانثى في البطن الواحد ثم البطن الثانيه ذكر وانثى شرع الله أنثى لضيقته شرع الله تعالى لآدم أن يتزوج الذكر من الطصن الأولى الأنثى من الطصن الثانية لأن الشاب الملحد يقول إيه بيقول أنت زواج المحارم حرام قلنا نعم زواج المحارم زنا بالنص القطع في القرآن لا يجوز للرجل أن يتزوج أخته. البطن الأولى البنت من البطن الثانية من شرع ذلك من الله حد يقدر يقول شرع غير كده حد ممكن يقترح على ربنا بشيء آخر الله عز وجل يسأل عما يفعلهم يسألني بأنت مش يا شب يا ملحد يا بعيد تغير يكون حكمة ربنا طب ما هو ربنا لو شاء يملى الأرض من زرية آدم بقول كن فيكون ربنا عز وجل بيقولوا لي أذن، بس ولا لا، بس ما وقدر ذلك وشرع ذلك في أول الأم حتى يتم التكاثر بهذه الطريقة التي شاءها الله عز وجل. وبعدين القصة اللي بيقولوا إيه؟ يقول له ذهب القابل واللي على جميل عجبته جميلة والثانية مش جميلة فقتل خا كلام فاسد. النص تقرأ نبي يقول واتو عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ فرض قربانا فتقبل من أحدهم ولم يتقبل من الآخر قال الأخ لنا يعني إحدى فكان عندهم عاد في شرع آدم اللي هو يقدم شيء إلى الله في كل يعني سنة أو كل زمان فأما يقدم أسوأ من ذا رح جاء في ما عنده من الزرق المفسرون المفسرون جميلة جميلة فأخذها لما يعني شوف حتى لما وجد شيئا حسنا في القربان أخده واكله فقدمه فلم تأكله النار يعني لم يتقبله الله عز وجل الثاني جاء بأفضل ما عنده وكان صاحب غنم جاء بكبش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 تيتني ربنا ألعم علي أعطاني نعم أعطاني كذا ده, ده فضل ربنا علي أنت بتحسدني ليه أو أنت عايز تأتني حسدا ليه يبقى القصة لا علاقة لها بزواج ولا ببنت جميلة ولا بنت مش جميلة لقصة إسرائيلية لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أعود فأقول شاء الله ذلك شاء طريق. الله عز وجل قادر على كل شيء أن يفعله لكنه شاء وقدر ذلك فما شاء الله كان بمشيئته وقدرته وما لم يشأ لم يكن لعدم مشيئته لا لعدم قدرته قلوا لا إله إلا الله ما شاء الله كان بمشيئته وقدرته وما لم يشأ لم يكن لعدم منشئته لا لعدم ايه يبا اذا الله قدر عز وجل الخلق حتى وصلنا الى نوح. الاسلام ظل الف سنة بعد ان حصل دخل الكفر الله اعلم ظل كم سنه ارسل الله نوحا دعا قومه الى لا اله الا الله الف سنة قبل الطوفان يعني في حوالي ثلاثة الاف سنة تقريبا والله اعلم ما بين ادم وبين القصة لنولها بتاعة نوح. طالب مغلوب ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر فجرت الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد صدر تقول عذوا اولادنا اي سفر الارض ربنا عز وجل جعل علامة لنوح حتى إذا جاء أمرنا وقارصنا نوره قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من صدق عليه القول منهم إلا من صدق عليه القول ومن آمن وما آمن معه لنهيه قليل ربنا عز وجل أمر نوح لما انتصار العلامة تحمل تطور هذه ونهيه اللي هي الليان واحمل فيها من كل زوجين اثنين يعني عدا النباتات وبعضهم قال حتى بالنباتات يعني حيوانات الاسماك كل ما هو حي يحمل منه نوح في هذه السفينة ذكر وأنس واهلك اللي هم المؤمنين قال أهل العلم عشرة وأكثر رقم قالوا ثمانين كل ركب في السفينة وأغرق الله الأرض بمن فيها حتى إذا استوت على الجدي القصة خرج نوح ومن معه بدأت الحياة مرة أخرى يقول ابن عباس فكل من هو على الأرض الآن من بني آدم هو من زرية نوح لقول تعالى في الآية من سورة الصفات ثم جعلنا ذريته هم الباقين الهاء هنا الضمير يعود على نوح ولقد نادنا نوح فلا نعم المجيبون إذا إذن القصة وصلت إلى أن نوح عليه السلام بعد هذا الامر هو آدم الجديد، آدم الثاني، كل من على الأرض الآن يعود نسبه لمن إلى نوح عليه السلام. وبدأت القصة ذكر وأنسى كمانا هذه القصة التي تأسقها ليست في الإسلام فقط، بل هي في الإسلام والإنجيل والتوراه وصحف إبراهيم وصحف موسى والزبور وفي كل الأديان. بل هذه القصة تناقلت متواثرة من الألد آدم إلى, أن إلى الآن وإلى قيام الساعة ده أنت يا أخي لو واحد في العلة في واحد من الموجودين مثلا والد وزير يجي يقول لابنه ده جدك وزير يفضل يقول له الغايد بعد ألف سنة يقول ده كان في علدي من ألف سنة وزير إحنا أبونا آدم يعني من لده الأدم هيجي ابنه وابن ابنه وابن. إلى الآن يقول له من أبوك من أبوك يقول له آدم فهذا الملحد كل الأشياء اللي خلك الإسلام وروحت للحلف إذا لحد نقول لا إله وقولوا لا اله الله في ادعناه لا لهذا الكون لا خالق لا محي لا ميت لا جنة ولا نار ولا ولا حساب ولا ولا قيامة ولا شيء تقول ان احنا قصنا اذا طب انت صدقت مين؟ طبعا صدقت دارون. دارون ده دا طبعا بريطاني والكلام ده كان من 150 وخمسين سنة ويهودي وملحد يقول لا اله فانت صدقت دارون. اللي هو من 150 وخمسين سنة يعني البشرية من لدن آدم الى هذا الرجل كانوا بيعتقدوا اعتقاد وجاء الرجل ده يغير اعتقاد البشرية أجمعين ويغير اعتقاد جميع الأديان يهودية نصرانية الإسلام كل ده يغيره وانت تصدق وتكذب كل الأديان وتكذب القرآن ايدي الشباب اقول هذا الله تعالى الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم رايتم ما عباد الله ان هذا الشاب الملحد يذهب الى ما قاله ملحد اخر منذ 150 وخمسين سنه تقريبا ويقول الانسان اصله إرد لانه هو هو صح ممكن يبقى هو نفسه اصله إرد لانه شبه الارد لكن احنا أصلنا بني ادم احنا أصلنا ابونا ادم ثم إن العلماء مش هقول العلماء المسلمين ولا العلماء اللي هم الدينيين لا أنا هقول العلماء الكفار العلماء الدنيا اللي هم بتوع الطبيعة والفيزياء والأحياء الكفار أسقطوا هذه النظرية في بلادهم وقالوا لا الإنسان مش قصه إرد ولا حاجة بدليل إن فيه أرود موجودة الله دب لما الإنسان قصه إرد يعني كان إرد وبقى انسان دب كل العروض اللي موجودة الان ما بقتش من أدمين لماذا؟ ولو الإنسان أصله إرد، فالنحلة أصله إيه؟ فالسمكة كانت أصله إيه؟ يبقى كل واحد بيبحث عن أصل لهذا الكون فهذا الرجل النظري ضرب نظرية ظنية لا أصل لها لا في العقل ولا في الدين إن الإنسان أصله إرد وإن الكون ده أصله كله خلية وبعدين بيقول لا إله ما فيش إله طب الخلية دي جات من من الطبيعة نقول له طب من خلق الطبيعة؟ لا اله الا الله من اللي خلق لو انت الكون ده كله هينتقل لخليه طب من خلق الخليه الله عز وجل ما هو في النهايه لابد لكل صناعه من إيه؟ من صانع لكل خلقه من خالق ولذلك ابو حنيفه لما جه على بعض الملحدين بيتناظر معاهم فبيقول لهم قالوا ايه اتاخر قال لهم سمعت بسفينة محمله بالركاب ولا فيها قبطان ولا فيها عمال وجاءت إلى إلى شطنا فانزلت البضائع ثم ملأت البضائع ثم ذهب يعني تعاني الأمواج وذهبت إلى البلد الآخر وأنزلت وهكذا ذهب قالوا له أنت بتول إيه انت حصل لك ايه يا بحنيفة في عقلك إزاي سفينة تنزل بضاعة وتحمل بضاعة وتسير في البحر بلا قبطان وبلا عمال قال لهم إذا كانت ذي سفينة فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير ألا يدل ذلك على الواحد القهار ولذلك أبو العتاهيه يقول ف... فيعجبا كيف يوصل إله ان يجحد الجاحدون ولله في كل تسكينة وفي كل تحريكه شاهده وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد لا إله إلا الله الشاب دول عايزين إيه؟ قلنا من إيه؟ علشان مازال حتى الآن في مناهجنا في بلادنا الإسلامية وبلادنا المصرية العربية مازالت حتى الآن تدرس نظريه داروين لشبابنا في السنوات العامة في الأحيان. حتى الآن بيدرسوا هذه المد اتلغت في بلاد العالم الجميع إلا عندنا ما زالت تدرس هذه النظرية تسمى نظرية التطور التطور إلى الأصلح وبيل... ويردحوا هذه النظرية على النظرات ويخلقوا بأدم التطور والنظر بالمخلصة. أن الله عز وجل هو الذي خلق خلق آدم وبعرب إيه؟ والسماء بنينها بأيد لا لمسعون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكروا يعني صنفين ربنا خلق من كل شيء في الكون صنفين يعني السماء والأرض الليل والنهار الحرب والبرد الشتاء والصيف الربيع والخريف البر والجو وهكذا من كل شيء ربنا خلق زوجين لعلكم ايه تذكرون يبعزينه الايه كل اصل فينا حيوان انسان اسماك وحوش كل ده له اصل خلقه الله عز وجل لان خالق الكون هذا هو من الله عز وجل اختم انا عرف طولت عليكم لكن لسه الموضوع لسه خطب كثيرة في هذا الباب الموضوع خطير اللي خلى الناس بتفكر بعالها فكل واحد يقول إيه؟ يعني الكون ده لازم يبقى له في النهاية حاجة محركة للكون فقالوا الأرض لا في أعظم الأرض البحر طب البحر يبقى الجبال الجبال الاشجار الصخور وصلوا قالوا طب نخرج خارج الأرض قالوا إيه؟ آه الشمس دي الكبيره دي هي دي المحرك بتاع الكون المسؤول عن الكون فعبدوا الشمس بعضهم قال لا لا لا الشمس بتغرب في النهار وبيجينا بالليل اضاءه اللي بالقمر هو ده المحرك للكون وهو ده اللي مسؤول عن الكون فعبدوا القمر فذكر ربنا عز وجل يرد طبعا هم ايه نظرهم وعقلهم وصل للشمس والقمر ولم يصل إلى أبعد من ذلك ده لسه في افلاك ولسه في نجوم ولسه في سماوات سبع ولسه في عرش ولسه فوق العرش ايه الله فالزفر بما ايه ومن اياته خلق الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم إياه تعبدون يعني عايز اقول ايه ان كل واحد من هؤلاء كان يبحث عن اله صانع لهذا الفكر عقله لم يهديه محتاج ليه جنب العقل الوحي الوجاء بالأنبياء والرسل فأسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدنا إيمانا فوق إيمان اللهم زدنا إيمانا فوق إيمان اللهم زدنا إيمانا فوق إيمان اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الإيمان اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الإيمان اللهم اهد شبابنا اللهم اهد شبابنا اللهم اهد شبابنا اللهم, اللهم خذ بنواصينا إليك. إليك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ من صختك والنار وصلى اللهم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم بعد ان عايزه ان احنا خلاص اتمحى حتى الحيوانات الدوابق كل ما هو حاجه في الكون اتمحى او في الارض يعني الخط يعتبر ايه كان قصه اخرى يبقى انت الوقت كان الدين بص جعلها وعدهم ايه جاي الشكل معاهم مش بالشكل يعني جاي يسال بس ايه السؤال في سؤال افهم عايزك تفهمني والسؤال جاي جادل اللي جادل ده مينفعش يا جماعه انت جاي تسال عالم تسال الشيخ صحيحيح في اخد الكلام. يقول لك احنا ربنا على احنا بس ما ينفعش ربنا على احنا طب. لازم قبل عن ايه? الوحي. لازم بوحي. ما ربنا قال ايه? وما كنا معاذبين حتى لبعثة رسولا يعني ربنا. ما حدش هيروح الجنة والنار الا بيدور الرسول يعني لو ايه واحد في مكان ما. واحد في مكان صحراء جرداء. في غابات في سيبيريا في جبل في اماكن في العالم حتى الان ما يعرفش حاجه لسه كانوا في العصر الجديد مثلا فده ما يفنوش اي رسول اي شيء وعم عبده لم يهده الى الايه الا الله ومات على كده انت حكمه عندنا في الاسلام بسرعه ما واحد يجاوب حكمه عندنا في ها؟ ده زي أصحاب الفترة خلاص، الله مع يا جماعه ما لم يأتي الرسول، ما عهده لا يتفي وذلك في كل كلمة انت تقولها ده ولا بانع أكواني بانع الشباب ده ده الشباب للشباب ان يجي نيجي يغرق. والشباب والشاب نظر معه انت عندي تقول له نهار وذلقات في بحر الفلسفة وبحر انتنا اضقها انت مش اتباع منهم بس خلاص ف... في الكلام اول مره حياتي ليا لكن تقول لك ايه الجواز المحارم حاجه المحارم حاجه ما على الاحشاء يعني ربنا يعطينا القدره على جواز المحال طب مش معنى ده جوازكم قلت لي يعني ده ان يعني كان في شرع ما الظلمه كان ممكن الواحد يتكلم على بين عندنا بقى احنا حاجه اسمها عندنا خصوصيه الناس حاجه اسمها ايه الناس. يعني ربنا عنده وجل ولا إزايل ولا إزايل ولا إزايل لا إنت لما تقول لك, لك يا أبي كالبا تقول لك ايه نفذ لا معنا الحقيقه كلنا جميعا جينا في لحظه من الزمان الماضي ربنا توزنك ليه ما هاشي قصر الانفكاد قادمة؟ والله الانفكاد ما في السياسة عايز قصر طب يعني شمالة غير طب بليغة رأوها والوين قارب بوكا لانك تكنت رجاء وظائف فتكتفى بعافية آه منك انا لو كده يعني كليه بايده او كل كده ده مثلا نقطه يعني كان انسان وخاسره وللغايه كده كده ده ايه وكان بده دولته خلاص يبقى بنيه ده انا صوت ده يعني وهذا يعلم انها من دراستنا ومن علماش له ايه لأولادنا منشيط برضو حصة الفلسفة بالمرضة الياني تشست برضو ايه اذكار هؤلاثهم طبعا الموضوع من تضطر بيسم الله طبعا تسمحون انها ايه ايبقى فيه كلام عن هذا الامر يعني احنا ايبقى خطتنا ان احنا لجي الحق من واضح في نعم التعليف صغير ناحية مثل الشاب الموحدة هكذا علشان انا برمش عايز اجسم كلامهم ولا فكرهم كبروهم الانفاسب واحد الموحدة اتنبس لا هي اكلامنا كله لحق يعني انفاسنا لانه بقوله هيقوله ان الشيوخ اصارت معانا ما اصارتش دي وصحك انا ممكن ان اصارت يا دعاء احنا بان بخطنا كانوا من سنة ثلاث سنين الناس ما تنقى في السياسة واللي كذا وكذا ومعاني ديش باسد ايه دي فعلة انا ممكن ما اص ومعاً الشباب بالدين معاً لدينا همش القصص دين لا في البيت ولا في المسجد ولا في المدرسة فالشاب طلعتها نفسه أمام نظرية صادقتها تهور في قلبه فاقتنعتها وترك الدين والعجو دا ويبقى ما مواجهتها ومعاً سنوصل لهم الله على أجل الله على الإيمان اللهم أعطاء وما على على الله على الإيمان.